بسم kobiet z الرحيم. jest szansa naukowe. Siedem الله, وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن 119. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما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 ليحق الحق ويبطير الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنني ممدكم بألف من الملائكة بألف من الملائكة مردفين مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نصر إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ عليكم من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 كُن فَثَبِّتِ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ ورسوله ومن يشاق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 تفتح فقد جاءكم الفتح فهو خير لكم وان تعودون عدوا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله معلم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 الرسول إذا دعكم لما أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تُحشرون واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلمونكم خاصة واعلموا أن الله Wszelkie prawa قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الضيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين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 قالوا قد سمعنا jestem w tej chwili, który jest w tej السماء اوئتنا اوئتنا بعذاب اليم وما كان الله يعذبهم وان تفيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم 129. وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون فَرُوعُونَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ليصدوا, لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَنُنْفِقُونَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كفروا إلى جهنم يحشرون ميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضٍ فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل الذين كفروا إن فهو يغفر لهم ما قد سلف وان يعود فقد مضت سنة الاولين وقاتروهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان, فإن الله بما يعملون بصير وان نعم المولى ونعم النصير وعلنوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ والله الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذًا الدنيا وهم القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا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 ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ التقيتم فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا ويقللكم فِي أَعْيُنِهِمْ ليقضي اللَّهُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا فئة فاثبتوا واذكروا الله, واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَأَطِيعُوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم واصبروا إِنَّ الله مع الصابرين وَلَا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم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 في قلوبهم مرض غراها اولاء غراها اولائ دينهم يتوكل على الله, فإن الله, فإن الله عزيز حكيم ولو ترى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 سْمِعْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانَ ظَالِمًا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 فأنهم في الحرب فشرذ بهم بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإنما على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 ثمله ومنن التبعك من اللي كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مِئَةٌ صَابِرَةٌ يغلبوا مِئَتَيْنِ وإن يكن منكم أَلْفٌ يغلبوا ألفين بِإِذْنِ اللَّهِ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 إن الله سَبَقَ لمسكم فيما أخذتم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلال طيبة واتقوا الله إن الله غفور رحيم إسرائيل على اللهم في قلوبكم خيرا في خيرا يأتكم خيرا إننا ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكنا منهم والله عليم حكيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين أوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم بينكم وبينهم ميثاق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 Zdjęcia i